Elhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yawmiddin Iyaka nabudu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراط mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير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 قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوب مبين وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدَ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ طمسنا على أعينهم فاستبخوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا نضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ين بغيله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُظهر من كان حي و يحق القول على الكافرين أو لم يعو خلقنا لهم مما عملت أيدينا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرعون وما يعلنون أو لم ير الإنسان أن خلقناه فَتَيُنْ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَأَضْرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ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 إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لهكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. الله أكبر.